تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء؟ ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مرج الناع فبأي آلاء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 ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلام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 يرسلوا عليك ما شواؤهم من النار والنحاس فلا تنصراد فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيوم إذ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استدرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس لهم لم يقمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك مات كذبان كأنهن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 ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان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 إن إنس قبلهم ولا جان